على من باب اولى واحرى وايضا ففي هذا بيان الحالة الموجودة في رامبا عندهم ف فتق سبق بتعاور ليكذا بالموجوده الموجوده يكون اجلى واوضح للمسائل وان قوله وان قوله تعالى فرجعه وبعولتهن حق ردهن في ذلك إن اراد اصلاحها فمن من العلماء من قال انم كن يا من قال انه انه من انه من هذا النوع وانه يتشقق ربها سواء اراء اراء سواء الاراد الاصلاح ام لم نريد ام لم او لم يريد فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوب ما امر الله به من قص الاسلام وتحريم وتحريم ردها على وجه المضاره وان كانهم وتحريم لردها وتحريما لردها على وجه المضاره وإن كان يملك ردها كقوله تعالى امسكوهن بمعروف او تسريحوهن بمعروف ومن العلماء من جعل هذا القيد على الاصل ان وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإسلاح فأما إذا قصد رجل ذلك فلا حق له في رجعتها وهذا هو الصواب ومنها قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة مع أن الرهن يفرح حضرا وسفرا ففائدة هذا الطيب أن الله لفر على الحالات وأشد الحاجات للرهن وهي هذه الحالة للسفر والكاتب مفقود والرهن المقبوض فحدنا يحتاج الانسان الى الرهن في هذه الحالة التي تاثرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض وكما قاله الناس وكما قاله الناس في قيد السفر فكذلك على الصحيح على الصحيح في قيد القبض وان قبضه ليس شرطا لصحته وانما ذلك للاحتياط وزياده الاستيفاء وخلاله حق كاتب ومنها قول ليس سفر الفاحص لعله مجيد ليس شرطا لجزوم لأن قبض الرهن ليس شرطا للصف فالرهن يسر كما سبق وإن لم وإن لم يقضى لكنه لا يأذى إلا بالقف فلو رهن فلو اشتريت منك شيئا بدراهم وقلت رهن لتك ولا عددك سيارة فالرهن صحيح لكنه ليس بلاذه فلعل الشيخ عما رابي يجب هنا يجب بذلك اللذوم وإلا فلا عام أحدا قال بأنه لا صح إلا لم يقضل في لذومه وقد سبق لنا أن قول الرائح أنه يلزم وإن لم يقضل وأن عمل الناس اليوم على هذا لنا ومنها قالوا تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لان الحق يثبت بالرجل والمرأتين ومع الرجلين ولو, ولو مع وجود الرجلين لكن ذكر الله اثنى حالة يحصل بها يحصل بها الحكم للحقوق بجليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين والآيه ليس فيها ذلك بهذه الحكمة وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحكم اختلافهم ونزاعهم وأما قوله تعالى ورحاين الشهور جمعا أو رجل أو رجل أو, رجل أو رجل او رجل وياني المبتعي كده مثلا ادي عليك لاني اطلبك 100 ريال وتمت وعند شهود واحد فقط وحلفنا الشاهد كانه يقضى لي بالحق ولاذمك ما تداجي عليك البينه في الامثله هنا اقول رجل ويمين المدى علي سيد لو جبنا أربعة رجالة أصلح هنا مبادعون وأن قوله تعالى تذكر إنك عتذكر إنك عتذكر سيد كيف نعم هذا القلب هو يجيز الواحي ويمين المساعد والعقل كل يومين على هذا قرر رسول عليه واليمين نهد على من أنكر ذكر أن يقول الراجع أن اليمين عليه الثاني أقوى مسدعية ولما أتى بالساهد قوم يجعني مهو هنا لا على المحاق فهي سوى أسنى كبير القرى وأما قوله تعالى مح. تذكر إنها عاش الذكرى من أصل القاعدة ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع وأنه يجب التفكير نفعت أو لم تنفع لكن هذا غلط فليس الذكر الى كان يفصل بها الخير أو بعضه او يجول بها أو بعضه أو, يزول أو بعضه او يجول بها او يجول بها الشر الشر كله أو بعضه فإما فان اذا كان ضرر التفكير اعظم من نفعه فيظن فان اذا كان ضرر التفكير اعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال كما نهى الله عن فب آلهة المشركين إذا كان وثيراً من الله Robin وكما ينهى عن الأمر بالمعروف وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شرياً أكبر شرياً إذا كان يترتب على ذلك شرياً أكبر أو فوات خير أكثر من أو فوات خير أكثر من الخير الذي الذي يؤمر به وكذلك النهي عن المنكر فكذلك النهي عن المنكر اذا ترتب اذا ترتب عليه ما هو اعظم, منه أعظم منه من اعظم منهم منه من, من شر أو ضرر فالتشير في هذه الحال غير مامور به فانه ينهى عنه وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادعي الى تبيذ ربك بالحكمة علم ان هذا قيد قيد المراد مراد ثبوت ثبوت الحب بثبوته وانتفاء الحب بانتفائه والله اعلم ومنها قالوا تعالى <تصفيق> هاي هل إن قوله ان فاه ذكر كيف ويعنينا انه لا يجب التفكير الا اذا نفعت الذكر فان لم تنفع فاذكر ان لا فائدة من البلغة مضيعة من الوقت أو أن هذا الخيط يعني للنجاية عليهم لأن هؤلاء لا ينفعون لخير لكن أن تذكر على كل حال مثل ما تقول علمه إن كان علم ينفره علمه إن كان علم ينفره هل معنى أنك لا تعلمه إلا ذاك أنه ينفره؟ أقول معنى علمه بكل حال نعم الثاني إذا يا رب العلم من هذا الباء وعلى قول الأول الذي رأت سيحه الله يكون قيدا مرادا وأنه إذا لم تنفع الذكرى لم تجئ وفي هذا الحال أو في هذا المقام لا تفضل الحال من ثلاث من ثلاثة أمور من أن تنفع أو تضغ أو لا تنفع أو تضغ النقعات واجبت تركيه وان ضرّت فلا تركيه إنهان تركيه وإن لم تضر ولم تنحى فإنها لا تأب ولا, ولا, ولا ينهى عنه لكن هاني الأولى أن يذكر إظهار للحق وبيانا له ولعلهم يرجعون للحق بعد هذا هو, هو الضح إذا لم يكن مضره فإنه ينبعي أن يلكل أما إذا نفعت فإنه يجب أن يلكل لكن ما تنفع قامت بكل شعر نعم قامت بكل شعر إذا ناتج مدى ما تبرنا هذا قيدا ثم لا يجب إلا إذا نفعت إذا أضر إذا أضر <تصفيق> الله لا يترجع عندي شيء نظرنا إلى وجوب الخذكية وإعلان الشرب وبيانة قلنا أنه لا أريد على أن نذكر وإن كان هؤلاء يتجل على أن نذكر ويكون هذا المقصور بها النداء على عنادهم وعلى استكبارهم وعلى مدينة الحق نعم شكرا <تصفيق> على ولكن دي ما اا يا اخي على كل حاجه نوع سلاح بيننا انا سلاح اليمن رحمه الله يرحم انه قد وان الذكرى لا تفيد الا اذا نفعت ومنها اوله تعالى ويفتنون النبيين بغير الحق مع انه لا يقع قتلهم إلا بغيرها الا بغير حق فهذا نظير ما ذكره في الشرك وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها فصاحبها أعظم الناس شرما وأشدهم إساءة وأما قوله ولا تقفن النفس التي حرم الله إلا بحق فليست من هذا النوع وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأطفل والحق الذي قيد والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنس والزان النفط والتارك لجينه المفارق للجماعة ومنها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائر أو لا نفسم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا مع أن فقد الماء ليس, ليس من شرطه وجود السفر فانه إذا فقل جاز التيمم حاضرا أو حاضرا او سفرا لكن ذكر السفر بيان للحاله الغالبه الموجوده التي يفقد فيها الماء واما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء يندر فيه عدم الماء جدا ومن هذا ومن, ومن هذا السبب رى بعض العلماء ان السفر وحده مضيف للتيمم وإن كان الماء موجودا وهذا في غايه الضرس وحجر الرسول صلى الله عليه الرسول واصحابه وأصحاب والمسلمين مخالف لهذا القول ومن ذلك قوله تعالى ولذلك ان قول كنت مرعا على سفر أو كان احدكم من غائظ او من فإن المريض لا شرط لا شرط في كان منهي الماء الا اما ما يمكن على حول الماء لانه وارد لكن الله تعالى انه ما انا ذا المغير واما في الماء فيدور ان يتيمم سواء وجد الماء ام لم يجد يعني يشير للذات يمم من راح بالحج ها قبل راح الحج و نعم تمام فيك ما فيش حاجه لو لاحظتوا في الشركه طيب نقول له مره كثير طبعا يعني في انا نعم. يعني تغير حقها لديها قيد وأنها زين لحالها أولا نعم نعم لكن ظاهر أنها قيد ظاهر أنها قيد لكنها زيزة مرات ومن ذلك قوله تعالى وإذا وربتم في الأرض فلز عليكم جناح أن تخصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا مع أن الخوف ليس بشرط للسحة القصر ومشروعيته بالاتفاق ولما اريد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه صدقه صدقه صدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته يعني وصدق الله افتانه في كل زمان ومكان واهس يعني وصدق الله ويستانه وإفتان ويستانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول وان القصر التام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 فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط فأجابهم بأن الرفطة فيه عامة في كل الأحوال وهذا تقرير مليخ موافق للآية غير مقالف لحديث الرسول فيتعين ذكت به في أيضا في قوله فعلا يا أيها الذين آمنوا فأخبروا الرباح أضعافا مضعف فإن, فإن قوله أضعاف مضعف ليس قيدا ولكنه بيان لأشنع الحالات في الربع وهي أن يأكل أبنى الثاني ضعف مضاعفة كما يفعب بجائلية إذا حل الدني قال إما أن توفيني وإما أن تربي فإن أوفاء فقد سوف حقا وإن لم يوفي قال المئة لعليف لنجعلها في 120 فإذا جاء الآجل الثان ولم يوفي قال لنجعل 120 نجعلها مئة و أربعين أو مئة وهذا أشنع ما يكون لا يقال إن قوله لا تأكل لبعضه مضاعف يدل على جواز الغباء مرة واحدة نعم وإن كان بعض الناس قد قال به لكنه أخصى لأننا نقول إذا كنت تريد ذلك فلماذا فلما تمنع الزيادة الثانية مع أنه لم يكنه أضعاف مضائفة وأن معاكله صيعة الواحدة يعني مثلا أعطيت كمية جرهم بناءه عشرين إلى ثلاثة قال بعض الناس أن هذا جائد لماذا؟ قال لأن الله أقال يا أيها لنعم لا تأخذ غيرا أضعاف مضائفة فالعقد الأول الذي يهدي به لسه وبناء على لايك فإن معاملة البنوك تتبر غير دبوية إلا إذا كبروا زيادة قال فإن قايا عند رأس الحول أو عند ثمان الأجر زفتك صار لها نقول له إلا فلم تعطي بالعالف يعني الله يقول أضعافا مضاعفة وأنت الآن قلت إن أول ضعف يكون حراما لا يكون حراما أو وضع فكون حراما فإن كنت تريد أن تأخذ بالعاية فقل ان أول ضعف ليس بحرام أيضا وإلا فقد خرفت قائدتك ولكن كما قلنا لكن الأمر كما قلنا إن هذا الضيط لبيان أشنع الأحوال أو أشنع المعاملات التي يكون فيها بدا ومن هذا قوله تعالى ولا تكن فتياتكم على البغاء <تضحك> يعني فان امتناعنا عن البغاء لا يحدث فاقربه كده لا ليس شك مثل ذلك و و اي كامفه هو هذا لكن نقول ان الايه ذكر احسن ما يكون لأن إكراه الأنساني أمته على البغى وهي تحسن حالة من أشنع ما يقول لأنها هي أظهر منه أو أظهر منه وأنقى منه سوقا الحق لأن هذه الآيات أمالي الغيوز ينبعي التفضل معها يا شيخ أنا رجل أن تكون هنا في إيبا إتعاد كما يتعاد في معاملات وما يتعاد في محل هذا البحث الخطي الرئيب محلوه في, محلو في الكفر مع في الكفر محلوه في لكن هذا الكفر لأنها ذكرت في منشور النشر نشروا بعض الناس لأن معاملة الموت هذه الحلال وليس فيها شيء واستدلت بهذه الآلة كما استدلت بها فساديدة من الذين اقتدا ولكن هذا ليس بصحيح مخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بين الذهب بالجهب والطرق بالطرق والطرق بالطرق والطرق بالطرق والطرق بالسواء يزاً بيت فمن زاد أو السجاق حقر أربعة هم يقول أن هذا هو الذي كان راحا مضاعف نعم أظن أنه يا ابن اخي انا المحتراجات من القران تقع في كل المواضع في اسد الحاجة اليها وهذه القاعدة جليلة جدا قضينا اقرا القاعدة الاولى, الأولى. أن الاصل في القيود والشروط ان انهم مطلق وان الحكم في فيما يكون مقال فالحالك الا في مسائل قليله الا على أن هذا القيس أو الشرط لا, لا يتمكن مخالف فيه مخالفا لحكم في المنطوق وإنما لكى في هذه الغيوز إما لبيان الواقع وإما لبيان الغالب وإما لكى في الحال التي هي أعلى ما يكون في اجتناعة أو ما أشهدها أردتم ثم هل يصح عن معبل ونقول هي غير مرادة يقول الشيخ لا هذا غلط لان لاحظ على ان رفقته كلامه شيئا الا كان مراد مرادف لكنه مراد به ليس التباس نقض الحكم المخالف ولكن يراد به مسائل أو تنبيه على حالات تتبين بالتعمق هنا ولا نقول لكن نقول إن المخالف بهذا الحكم لا لا تفهم <سؤال> فهذه <صفيق> القاعدة ساريه في النقل العظيم للوقت وذلك ان كل موضع يسوقه الله فيه يسوق الله فيه حكما من, من الاحكام او لأنه... نس... الله يسوقه ايوه لان نسك ده ده نشوف نشوف لا لا ليس سوق لسوق اذا اثنتين مفضلتين نعم يقول في القران تقع في كل في كل المواضع فيها شد الحاجه اليها وهذه القاعده جليله النظر عظيمه الوقت وذلك أن كل موضع يخلق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الاخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجد الله قدر قدر هذه المره ذلك الأمر الذي يعلق فيه الاذهان في الـ الـ الذي يعلق في الاذهان فينبه فينبينه احسن بيان وهذا اعلى انواع التعليم الذي لا يبقى اشكالا إلا إلا الذي لا يبقى اشكالا إلا اداله والاحتمال الا وضحه وهذا يدل على سعه علم الله وحكمته فذلك في القرآن كثيرا جدا وينذكر بعض الامثلة بعض امثله توضح هذه القاعده وتتلوث وتتحسن وت وتحسن, وتحسن المداخل وتحسن الجافر الدخول اليها فمن ذلك قوله تعالى اي هي فمن ذلك قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها لما خصها بالبشر ربما وقع في بعض الأجهان تخصيص ربوبي ربوبيته بها أزال هذا الوهم في وله كل شيء ومنها قوله تعالى فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء لما كان قد يقع في الزهن أنهم على حجة وبرهان فعبا فآبانا بقوله ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قد انهم, أنهم, أنهم ظلالا ان انهم ضلال ضلالا ضربت بمثلهم ثم لما كان قد توهم قد يتوهم في ضمانه من قولهم وعلى يقين من من مذهبهم وربما يتوهم ايضا أن الاليق, أن الأليق الذين طغوا في الدنيا احترج من ذلك بقوله وان لا نوفوهم نصيبهم غير منقوص وقول يصور الى قوله وانهم في شك منهم مريب ولما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين فان يظن لا غير مشطور عن لا يفعل قائلنا من المؤمنين قائل أدفر والمجاهدون تسمى مشهودا نعم نعم نعم نعم ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع ولو كانوا معذورين ولو كانوا معذورين ألا هذا الوهم بقوله غير أولي الضرب غير أولي الضرب وكذلك لما قال تعالى ا ومجاهد ومجاهد ذلك الكلام هذا اي لا توقعوا مجاهد لكن اشار بقوله غير الضرر ازال هذا الوهم بقوله غير الضرر وكذلك وكذلك لما قال تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ربما توهم أحد أن المفضولين, أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا, ولا مرتبة فأزال هذا الوهم بقوله وقل لو وعد الله الفسنة ثم لما كان ربما يتوهم, يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاف أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير ومنها قوله تعالى وكان في المدينة فتعة رحلي يفتدون في الأرض ولا يفتدون في الأرض ربما وقع في الزهن أنهم يفتدون وقد يصلحون أزال هذا الوهم أزال هذا بقوله ولا يصلحون أي لا خير فيهم حصرا مع شرهم العظيم ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء ربما توهم احد انهم انهم واهم انهم وان لم يسمعوا فانهم يفهمون يفهمون اشاره ازال هذا الاحتمال بطوله الى هو لو مجبرين فهذه حاله لا لا لا تقبل سماعا ولا ولا ايت ولا رؤيه ولا رؤيه لتحصل الاشاره وهذا, وهذا نهاية الإعراض ومنها قوله قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء ربما توهم أحد أن هدايته تقع سذاسا من غير سبب أذال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين أي بمن يذبح للهداية لذكاته وخيره ممن ليس كذلك فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء لمواضعها ولنا ومن ومن كان حسنا وانا كان حسن الفهم رئي من هذا النوع شيئا كثيرا راء روع بالالف رئي راء على الف كان فوج من الناس قالهم لا يخرج من المعدن يا جليم وما صاحي لاكنهم غير مرابط لاكن القاعدون من المؤمنين ربما يظن القوان انهم لا يسون مع القاعدين ولو كانوا مجاهدين ولا فساد يعني القاعدون ربما ظن القوان لا يسون اي هي كان الشيخ عن والله توهم لهظن منهم انهم لا يسون <مع المجاهدين> <مم> انهم لاثفون من المجاهرين ولا كانوا معذورين هذا عصاب من المجاهرين هذا هذا عصاب من المجاهرين يجيب لهم عقاب دي ديان بدل ما قاعدين مع المجاهرين في بعض الآيات يقول الله سبحانه وتعالى وقال فيه في النساء ولا يخذها ما يزيد هذه الوصف مثل نري جمال كثيرة الله سبحانه ومستوى علامة ومعنى المنافذة الوضعان كيفية السوا ما ذكرت في أخذ هذه الآية؟ ما أقول ذلك؟ لا يعني نقول كل الآية فإن ستفاعد إيسا وهم الإنسان المماثة ما تفاعد المماثة لحفيظة الله إلا إنسان جاهد ولمنا معلوم إن إن هناك فرق إلى الخالق ولم نحسوك أقول أنا دي قلت عين بي نقل عين بقية انا انا احسب ان انت قال بس عاوز ان سوق كبير او او مزعن التجاره لا لا ده كده زي كده تمام عنده شوب من شايفات شوب التي وصف الله بها المؤمن لما كان الايمان اثر خالص له والفلاح والخير الديني يفقد كل يفقد كل كل خير ديني ودنيوي واخروي اكثر الله من ذكره في القرآن جدا امرا به ولكن عن ضده وسبيدا فيه وبيان اوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والاخروي فأما إذا كان المقام مقام خطاب مقام خطاب للمؤمنين بالامر والنهي أو مقام اثبات له مقام او مقام اثبات الاحسان الدنيويه يصل الإيمان فانها تتناول كل مؤمن كل مؤمن سواء سواء كان متمما لواجبات الإيمان واحكامه او ناقصا او او ناقصا او ناقصا في شيء منها وأما إذا كان المقام مقام مدح وثناء وبيان جزاء كامل المؤمن فإنما مراد بذلك المؤمن من المؤمن المؤمن حق فإنما المراد بذلك المؤمن حقا, المؤمن المؤمن حقا الجامع لمعايي الإيمان وهذا هو المراد بيانه هنا فتقول حالة قائلة مفيدة أن التقاب بالإيمان انقسم لقسمين التقاب للربي بالإيمان الكامل والتقاب للربي بالإيمان مطلق الإيمان الأمر والنهي والأحكام المعلقة بالإيمان كثما ال ايمان الكامل وغير الكامل كل مؤمن وان كان فاسقا يوما من الافتراق ويوم من الخير وما اشياء كان السيئات هي قنح وثنا فالمراد به الايمان الكامل فلا قول فيه فكما نقول في عالم ولن تغني عنكم ريحكم هي وكانت وان الله مع المؤمنين انما بذلك الايمان كان انما المؤمنون الذين الذين آمنوا بالله وجاهدوا في المراد الايمان كان واحدا وما ندلك عن سيدنا فده سؤال عظيم في اوثق تابع في نعم حسب حسبه في حسبه كل مؤمن كواعم كل الوقت لا فلاهم كان نعم فتقول فت فتقول وصفى الله المؤمن في كتابه باعترافه نعم باعتراف فتقول فنقول ابنك ستين فنقول فنقول وصفى الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه وبترك جميع المعاطي وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منهم منها وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأطوالهم وأفعالهم آثار طيبة فواصف المؤمنين بالإيمان في الأصول الجامعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأنهم يؤمنون بكل ما, ما أوتيهم الرسل كلهم ويؤمنون بالغيب ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياج ظاهرا وباطنا واصفهم بأنهم إذا ذكر الله ودلت قلوبهم وإذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقينون الثلاثة أو مما رزقناه يوفقون أولئك هم المؤمنون حقا ولقد وجدوا بان جلود بان جلودهم تقشرت وعيونهم تفيض من الدمع وقلوبهم تنين وتطمئن لرايات الله وذكر بهاءات الله وذكره وبانهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة وانهم يؤتون ما اتوا وقلوبهم اجله انهم إلى ربهم راجعون وصفتهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي صلاتهم خصوصا وانهم من الق الى كفر معرضون وللزكاه فائلون ان الله وانهم عن الله معرضون وللزكاه فائلون ولفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو, أو ما ملكت أيمانهم ايمانهم وانهم بشهادات بشهاداتهم قائمون وفي اماناتهم عهدهم مراعون وصفهم باليقين الكامل الذي لا ينفذ فانزل طيب الآن هؤلاء هؤلاء هناك في تفصيح كما استحجب التفصيح لها باليقين كامل الذي لا غيب فيه وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما في كل ما يأتون ويذرون ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السادقين واللاحقين وأنهم متهدون في هزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين وبأنهم يذرون وبان انهم يتولون الله ورسوله وابناده المؤمنين ويتبرون من موالاه جميع اعداء الدين وبان انهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم فجعل الله لهم بين العقائد الحقه والجير الكامل والانابه التامه التي اثارها الانقياد والفعل للمرض للمؤديات للفعل التي تعرف الانقياد لفعل المأمورات اخلاق المنهيات والوقوف والوقوف على الاية الحدود والشرع على الحدود الشرعيات فهذه الأوصاف الجليله هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاد واستحق الثواب ونال كل خير واكتب على الإيمان فإن الله رتب على الإيمان على الايمان في كتابي من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن عن 100 كل واحدة منها خير خير من الدنيا وما فيها ركب على الإيمان نيل مرضاك نيل رضاك الذي هو أكبر كل شيء وركب عليه بخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبة في القيامة وتعثل أحوالها والشر والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي العاخرة والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات والطاعات والطاعات ش وعني دا الموت و فيقدر على الإيمان والستوفيد ووجوع بال الناس السديد بتب عليه الحياة الطبة في الدنيا في الدنيا والرزطة ورز قوش حسنة وسيثير وسيثير الأبدوس وتثير الأبد السررا وسدنبه لل الأسررا القلوب وراحة النفوس ووفناعة التمى وصلاح الأموال ووفح ذر الأحوال وصلاح الأحوالي وطلااح الذرية وجعلهم قرة عين للمؤمن للمؤمن والصبر عند المحن والمصائب وحمل, وحمل الله عنهم الاثقال ومدافعه ومدافعه الله عنهم وحمى الله وحمل الله عنهم الاثقال ومدافعه ومدافعه دفاعه الله ومدافعه الله عنهم جميع الشرور والنصر والنصر على الاعداء ورفع المحافظه عن الناس والجاهد والمخطئ والمقيم منهم وان الله لم يضع عليهم عليهم اغلا الاثقال او ان الله لم يضع عليهم الاثقال بل ازالها ولم يحملهم ما لا طاقه لهم فيه ومغفره الذنوب يا ممكن تسمي بنيه بروح اثار رزق عقل لم يضع عليك وضع وضع عنه انزل عن روحي من عندي لم يضع عليك لا. لا لا بنفصل وضع ما صار يعني ازالها عنه وضع عليهم يعني انا حملهم بها هو لانه اللي عندكم اوه والكلام ويرا عنهم نصرهم ويرجع لنا اوثق ليات البقع ربنا يورث علينا نصران علينا سمعنا هذا ماشي هذا اللي مو عندنا نعم وان الله لم يضع عليهم الاثار ولم يحيي عنك ان وضع وضع عنهم اثار قد وضع سبحانه الوحيد و السيحن الطابع من عديد مكتابه الوحيد و هم مقلدي مقرح عليهم كم سايقه محامل سيد أمري محمد نكرروا كتاب زيادة ها نكرروا على كتاب زيادة عن مقرح لا محمد <تصفيق> عدي ماكله والله سعاد ولم يحملهم ما ناقشناهم فيه وما فرقه الذنوب بايمانهم والتوفيق والتوفيق للتوبه فاليمان اصغر وسيله للقرض من الله والقرض من رحمته ولي للثواب واصغر وسيله لمغفره الذنوب وازاله الشدائد وتخفيفها أو واذا الشدائد او تخفيف او تخفيفها وتمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان كما أن الشرور مرتبة على فقته والله أعلم نعم نعم نعم هذا هذا راي هذا راي الفؤاديت فلو نقدر ناخذ حقنا يعني احنا الموضوع دي من ايه من وراكم